وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لتشرك بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تقعهما.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 129. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه إلا أن قال قتلوه أو حرقوه فأجاه الله من النار إن في ذلك لا لقوم يؤمنون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 أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوقا. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين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 وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لَرْتَ بَلْ بل هو آيات بينات في صدور الذين أُوتُوا العلم وما يجحد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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى الجابهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم, وإن جهنم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 دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَن نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَأَحِيَابِهِ الْأَرْضُ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 إنما مثوى الكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدى إنهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدى إنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.